وتسمعن قولهم كانهم خشب مسند كأنهم خشب مسند يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ان يفتنوا واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو ورؤوسهم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 ولكن المنافقين لا يفهمون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأهل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وللله العزة ولرسوله ولالمؤمنين ولكن لا يعلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاترون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول, فيقول رب لولا أخفرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولئی يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولئی يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون